شريك ورجعتم الى ن س خ ة الموارد ا ل م و ج و د ة في مكتب ا ل م ح م و د ي ة المدينه ة ما شاء ا ل ل وقلت ان هذا ه تصحيح من شريك إ س ر الى ئ ي إسرائيل إ س ر ا ئ ي ل ي ز ا ك الله خير أ ن ا كنت اريد ان اتجاوز هذه النقطه وهي الحافظ هنا ما شاء الله امدنا بمدده الحافظ هنا ما شاء الله بمدده. مدنا بمدده يجوز ان نقول مدنا بمدده